قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَجَيْنَا هُوَ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ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 إِّي لَكُمْ رَسُون أَمين فَتَّقُ اللهَّه وَطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجرٍْ إن أَجرِْيَ إِللاا على رَبِّ العالممين أَتَبنونَ بِالكُلِّرغٍ آيَتَ تَعَبَثون وَتَتَّخِذونَ مَصَان علىى عَكُمْ تَخْندونون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 تَتَرَاكُونَ فِيمَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 رب وَأَهْلِي وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية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 وَاتَّقُوا الذي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نُّظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ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 كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين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 وَأَهُم يَقولُونَ مَا لاَا يَحالون إِلَّا الذيينَ آممَنُوا وَامِلُ الصَّالِحَاتِ وَدَنْكَر اللهَّه كَف وَذَكَر اللهَّه كَكثيرًِا وَ تَصَرُوا مِن بَعدمَا ظُلِمُ وَسَيَعلَمُ الذي نَ ظَلَم أَمُ قَلَب قَلِبُون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 أَنَسْتُنَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ نُودٍ أَن بُورِكُم مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى انني الله العزيز الحكيم والقي عصاك فلما راها تهتز كانها جن نور لا مجبرا ولا مدبرا ولم يعقب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 قالت نملة توي يا ايها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها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 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لي لا أرى الهد هد ام كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين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 وَجدَهَا وَقَومَهاَا يَسجدُونَ لِشَّممس مُِون الل وَزَيَنَ لَهُ الشَّيفَان مالَهُم فَصدَدَّهُم مع ل السَّبين فصَدهُم م السَّبينِ فَهُم لا يَهدَدُونأََّ يسجدُ لللههِ الذي يُخِرجُ الْ الخَباء فيِي السَّموات والأَب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 لَمَّا رَآهُ مستُسْتَقِض وَ عيادَهُ قَالَ هذاَا مِثَضْنِ رَبّين يَبُلُ وَنِي أَشْكُر أَمْ أأَدْفُ وَمَ شَكَرَفَ إَِّ ماَا يَشْكُرُ لَِنفسْسِه وَمَنْ كَفَرَ فَ إِن رَبّ غَالِي قَالَ لَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا لَنَظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ قَلَمَ مَا جَاءَتْ قِيلَ هَكَذَا عَرْشُكْ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَلْعَبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تَقاسَمُ بِاللهِنَُبَيِّتََّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقًُاَّ لِوَلهِ مَا شَهِدنَا مَا شَهِدنَا مَهْلِكَهِنِهِ وَإِنا لَصَادِقُ وَمَكَروا مَكْرَو وَمَكَوْْنَا مَكْرَُ وَهُم لا يَشعْرُون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 وَأَجَينََّ نَ آمَنوا وَكانوا يَتَّقُون وَلُوقًا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْ الفاحِشَةَ وَن تُمْ تُبصِرون أَإِكُم لتَأتُونَ الّجَلَ شَهُوَةَ مِن دون النساء بل أنتم قوم تجهلون